على جروبك مو لا مباشر عيشني يا, يا كلهم الحلوين مثلك يا حلو عيشني يا ترين على كروبي منقبه اتمنى عمري طول حبك يصرل عين اتمنى عمري طول ونعيش برغد حبك يسر beseda da ne te طرين على جروبي منقمه كل اهل الحسد للابد ما ala grobi mona amasha يا حلو يا حلو يا حلو يا